شفكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي الخيوم الله لا إله القيوم الحي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل وانزل التوراة والانجيل من قبله دل الناس وانزل الفرقان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 لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب بالحق هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هنهم الكتاب وظخر متشابهات فأَنَّذِينَ فِي قُل بِم زَيغُون فَيَتَّبِعون مَا تَشَف من فَيَتَّبِون مَا تَشَابَهَا مِن عُبتِ غعَ الفِتْنَةِ وَذَتِ غه تَأولٍ وَماَا يَعلملَ تَخْولَهُ إين اللَّ والاسِقُونَ فِيعِلْم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 إِنَّا رَبُّنَا فِي إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ